قام يا ويلتاه اني دعنا الرزوا بالي شيخ <تصفيق> شيء نعظيم آه <تصفيق> إنه حميد مجيد قَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرَابٍ إِنَّ وَرَائِي مَلَحِلٌ أَوْ هُمْ مُنِيبُ غَائِبٌ إنه